الديا زكاته رواه احمد باسناد الحسن وعن عائشه رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فراى في يدي فتخات من ورق خواتم كبار من الفضه فقال لي ما هذا يا عائشه فقلت صنعتهن اتزين لك يا رسول الله فقال